بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه له وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذرون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 وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات هم يهتدون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 116. وهم مستكبرون 117. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين 119. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين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 وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَأَخَرُوا اللَّهَ تَتَّقُونَ وَمَا بِكُم مِن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُمْ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 الله لا لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون 126. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ول وجهه مسودا وهو كظيم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 فأحيى به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعدرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين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 والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فَمَالَذِينَ فُضِّلُوا بِرَضِّ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِنْ أَفْوَسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدًا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 129. فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستغون 120. الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون 121. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على أينما يوجهه لا يأت بخير هل يستويه ومن يأمر بالعدل وهو على خراط مستقيم ولله ريب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء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 ولا تشتهو ب guidance الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن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 ذكين أو أوثا وهو مؤمن فلا نحيي أنه حياة طيبة ولا نجزي أنهم أجره بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعد بالله من الشيطان الرجيم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 وَإِذَا بَدَلْنَا آيَةً مَا كَانَ آيَتِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٌ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُوسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَوْضِ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 ربك للذين هاجو من بعد ما فتنو ثم جاهدوا صبروا إن ربك من بعدها لرفور الرحيم.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 117. فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون 118. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا من